بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسكور ان عذاب ربك لواقع لواقع ما له من دافع يوم كمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ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 افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أَوْ لا تصبروا سواء عليكم إِنَّمَا تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متسئين على سر مصوفة وزوجناهم بحول عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم دريّتهم وما أتتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وأمدناهم بفاتحة ولحم من ما يشتهون يتنازعون فيها تأسا لا فيها ولا تأسين ويطوف عليهم رلمان لهم كأنهم لؤلؤ وأقبل بعضهم على بعض يتساءدون قالوا إنا كنا في أهلنا مستقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم من قبل نجوه إنه هو البر الرحيم فتكفر فما أنت بنعمة ربك بكاه ولا مجنون يقولون شاعر نكربص به ريب المن قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون نَتَقَوَّلُهُ بَل لَّا نُسْمِنُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانَ صَادِقِينَ أَمْ تُرِيدُونَ ضَيْرَ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الفالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يتنون أم عندهم قزائم ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأس مستمعهم بسلطان أَمْ لَهُ الْبَنَاكُ وَلَقُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَظْرَمٍ مُسْقَرُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْدُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فالذي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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحقون يوم لا يؤني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن بالذين ظلموا عذابا دون ذلك ولا فيه أذكرهم لا يعلمون واصفر لحكم ربك فإن تبأ عيننا وتبّح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه